الفئتان نكصا على عقبيه وقالا انني بريء منكم وقال انني بريء منكم انني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرهم الهاء اولئك دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم